عَذُ بالَِّهِ مِ الشَّيط الرج بسمَِّهِ الرح مان الرحيِي kafirina laysa lahu dafi'a minallahi zil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana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 كَلْمُهْي وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَدُّ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدُونَ مِنْ عَذَابِ wa ṣāḥibatihi wa khīhi wa faṣīlatihi allatī tu'in wa man fī l تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داد Anwarin Von Akzene Al-sanwarin Bhens 8 Al-hanwarin Al-hanwarin Adhanwarin al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 illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman taghawara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 وإنهم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جن نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن 122. 133. 145. 155. 156. 166. 167. 167. 177. 178. 178. 178. 178. يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون شَعَّتْ أَبْصَارُهُمْ تَوَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا